اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم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 فوقهم غواش وكذلك نجزي الغالين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسع ملائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هداها الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا عن تلكم الجنة وردتوها ونودوا عن تلكم الجنة أو رفتوها بما كنتم تعملون، ولا أذل أصحاب الجنة أصحاب النار، أن قد وجدن، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبلغونها عجاجا ويبلغونها عجاجون وهم بالآخرة كافرون وبينهما ما وعلى الأعراف هجان يعرفون كلا بسيماهم ولا دور أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقا ان نار قالوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ولا ذا ما اصحاب الأعراف يعرفونهم بزيماهم تكبرون أهؤلاء إلا الذين أقسمتهم لا ينالهم الله برحمه ودخول الجنة لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Nåda är scharmenar i scharmen järn, att anföra, och nåda är scharmenar i scharmen järn, att anföra. Att anföra alla خذو دينهم لهو ولعبه الذين اتخذو دينهم لهو ولعبه وغرتهم الحياة الدنيا الذين اتخذو دينهم لهو ولعبه وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ناسى اليوم لنساهم كما نسوا لقاء